أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن في على في الارض وجعل اهلها شيئا يستضعف طائفه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من الم طعس في الأرض وَجعلهُ م إِمَّ وَجعللَهُم م إَّةَ وََجعللَهُوارثين وَنُمَكنَ لَم في الأرض وَنُور فيِي العونَ وَه مان وَجودَهُ م مِنهُ وَجودَهُ فَإِنِّي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ مَا كَانُوا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 عطنا على قلبها لولا اربقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت مني عن جنبي وهم لا يشعرون وحرا النا عليه المرضع مين قَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شذوه واستواء انتيناه حكما وعيما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينه على في من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثوا الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى فقضى عليه قالها 126. إنه عدو مضل مبين 127. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم 128. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين في المدينه خائفين يترقبوا فاذا الذي استنصر فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد هي بطش الذي هو عدو لهما قال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 يرون ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فخرج اني لك من الناصتين فخرج من فا خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولمما توجهت للقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني عسى ربي يهديني سوى السبيل يدير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني فقال ربي اني لنا سلت الي من خير فقير فجاءت احداهما تمشي على السحيه كاجر من سقيت لنا فلن جاءه وقص عليه لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احذاهما يا ابتي استاجر ان خير من استاجرت القضي هكَ احدى بنتيناتين على ان تاجرني على ان تأجرني وما اريد ان اشق عليك ستجدني يشاء الله من الصالحين ما بينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل سار باهله انا من جانب فَلَمَّا أَتَىٰ نَادِيَ مِنْ شَاطِئِ وَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ مُبَارَكَةٍ فِي بُقْعَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ إِنِّي أَنَا الله رب فَلَمَّا رَأَتْهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ فَلَنَا رَأَيْتَهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى اقْبِل ولا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 وَاخِي هارونُ وَأَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِهِ مَعِي فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَذَا إِن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا 119. ويصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدوا لي آمانا على الطين فجعل لي صرحا لعلني أطلع لعلني أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين 117. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 118. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئنا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 ورحمةً لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت وما كنت من الشاهدين ولكننا أيشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما لمدينة اتنوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطون إذ نادينا ولكن رحمة, ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ نَصِيبٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ, آياتك فنتبع آياتك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 وَإذ سَم يُ لِغْ وَأََبُ وَقالهُ لناَا عمُناَا وَلَكمُمْ غْمالُكُمْ قالوا ان التبع الهدى ما كانوا تخطف من ارضنا او لم نمكن لهم حرما امنا يجبا اليثمرات شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكن, ولكن اكثرهم لا يعلم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 رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القراء that now. that is 126. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون 127. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله سرمدا الى يوم القيامه من الههم غير الله ياتيكم بضيا فلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم نهارا سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم يسكنون فيه افلا تنصرون ومن رحمته جعل لكم الليل وانها لتسكنوا فيه ولتبتموا من فضلي ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول اين شركاء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 ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا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 ومن جئ بالسيئه فلا يجز الذين عملوا السيئات فلا يجز الذين عملوا السيئات وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ عِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْرُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا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 لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَصَيِّنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن ان هذا كان لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات ناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولا ان جاء نصر من ربك ليقولوا اننا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَعْلَمُ مَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ الْخَطَايَاكُمْ وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ شَيْئًا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَطْفَالَهُمْ وَلَا أَطْفَالٌ مَعَ وَلَا يُسْأَلُونَ يَومَّ الْ القِيامَةِ عَنَّا كَوا يَفْكَون وَلَ قدِ أَسَلنانُوحًَا إلَ قَوِّهِ فَلَِثَ فِيه أَفَسَنَة إِلَّا خَسينَ عَمَا فَأَخَذَم الطُوفَانُ وَهُم بونِمون فَأَن جَيْنَام وَأَصحابَ السَّفينَةِ وَجَعَناهَا وَجَعَلْنَا هَٰذَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تَخْلقون إك إ الذيذينَ تَعبُدونَ يدُون اللهِ لا يَمقونَ ل رزقاء لا يَمكونَ لك رزق فَبتَغوعدَ اللهه الرزقَ وَبد وَبدُ وَشقول إلَِه تُ جَع وَ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 وما بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما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 م يَوْمَ الْ القامَة يَكْفُرُ ضَعْضكُمْ بِضَعْضَ وَيَعَنُ دَعضكُ ضَعضَ وَمَأَوَكُم وَماَا لَكُ مِا صِرين